الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلقواهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ الْكُمْ فَأَتُوْهُ حَرْثَكُمْ أَنَا شِئْتُمْ وَقَدْمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلح بين الناس والله سميع علي لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن فت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تردص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والنطلقات يترضى صن بأنفسهن ثلاث تقرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرواحهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابو عولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم من المعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقي ما حدود الله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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَيَّ تَرَاجَعَ إِنْ ظَنَّ إِنْ ظَنَّ أَيْ يُطِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءً امسكوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ولى نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا علم الله عليكم وما أنزله. والحكمة يحكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغ أجرهن فلا تعطلهن فلا تعطلهن أيام كحن أزواجهن إذا ترطل بينهم بالمعروف تكم واطعه والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدان يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها